وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَقْتَالُونَ أَلْفُ زَهْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَانًا أَتِيمًا